بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأفال قل الأفال لله و الرسول ف فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين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 الذين يكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند رب بهم وعفّرة ورزق كريم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبينك كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى وطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أَن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إِذْ تَسْتَوِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم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 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي رب إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضل فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَلُقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّكْرًا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 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبليا المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَنْ تُرْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَت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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله أم ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو أسمعهم وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تَقُوتُ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَ وذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَنزِلْ عَلَيْنَا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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِن أُولِيَاؤُهُ المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين دين كل جو لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلم أن اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ الشيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلف لكم في الميعاد ولكن ليقضي الله أَمْرًا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه لِيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بينه وَيَحْيَى مَنْ حي عَنْ بينه وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم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 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ بكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الَّذِينَ عَاهَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّكُونَ فَإِمَّا تَسْكُونَ خفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تنفقوا من شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِنَفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ لا ابْتِغَاءَ وَإِن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إِنَّهُ هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخبروا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 يا ايها النبي يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي يحرض المؤمنين على القتال وَإِنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ مِنْكُمْ مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يُغْلِبُ الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ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 اتقوا الله إِنَّ الله غفور رحيم يا أَيُّهَا النبي قُل لمن فِي في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يُكُم خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُم وَيَعْفِرْ لَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْ جُنُبٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 او بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء تَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آون ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا